بسم الله الرحمن الرحيم الحصة ما الحق وما أدرك ما الحق كذب ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلك بالطاغية وأما عاد اهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فَتَرَى القوم فيها فرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجام فرعون والمؤتب كانت بالخاطعة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلانكم تذكرة وتعيها أولونا واعية فإذا نبغ نفخ بالصود نفخة واحدة فإذا نفخ في الصور نفأة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشفت السماء, السماء فيومئذ وقعت الواقعة وال جزء السماء فهي يوم إذن ما والملك على أرجائها والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يوم إذن زمانيا يوم إذن تغضون يوم إذن معرضون لا تخضع منكم خافية يومئذ تعرضون. حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوبها دانية ايتها يا ولما ادري ما حسابي يا ليتهاك يا ليتها كان الذر قاضيه ما اغنى عني ماليا هلك عني بالتعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أتي كتابه بيمينه فيقول لا أمقرأوا أم كتابي إني ظلنت أني ملاف حسابي فهو وطعوبها دانية كنوا واشربوا كلو واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من وطي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أعطى كتاب Bijna vier jaar geleden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 لأخذناه باليمين، ثم لقطعنا من حلوتي، فما منكم من أحد عنه حاجبي وإنه لذكرى للمتقين وإنه لذكرى للمستفيض، نعلم أن منكم متبدي. وانه لحسره على الكافرين وانه لحظ اليقين فسبح باسم ربك العظيم